الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا للصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار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 بعد خلق في ظلمات سلام ذانكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا عازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما 1. 2. 3. 4. 5. وَإِذَا 7. نسيا ما كان يدعو إليه نسيا ما كان يدعو إليه من قَدْ لُوَجَّعَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْتَ مَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ من أَصْحَابِ النَّارِ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 قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا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 أفَمَنْحَقَ عَلَيْكَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَدْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا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 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي مَثَانِي تَقَشَّعَ الْجُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَرَى جُلُودَهُمْ ثُمَّ تَرَى جُنُودَهُمْ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 لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيع وج لعلهم يتقون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 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه في جهنم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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هم كاشفات ضر ان ارادني الله بضر هل هم كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل الله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 اس بالحق فمَ نهتَدَافَلنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِن مَا يَضج عَلَيهَا وَمَا أَنْ تَعَلَيْهِ بِكيد اللهَّهُ ييتَوفَّل أَنف سَحينَ مَووتِهَا والَّت لَمْ تمت في مَنَامِهَا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 وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُل لَّا هُمْ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَتَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ كانوا فِيهِ يختلفون.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 وَبَدَى لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرًّا دَعَانَا ثُمَّ إِذَا قَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا غُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ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 وَأَنِيبُ إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَدْ لِأَيِّ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْلُوْنَ من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرقت في جنب الله ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله ان تقول نفس يا كنت لمن الساخرين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 بلقَدْ جَاءْتَكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَسَتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُهُمْ مُسْوَدَّهُمْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ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 Allahu halak kulli shayoo wa hu ala kulli shayoo wa kini lahoo ma qalidu al-samaaat wa al-aru waladzinnakafaroo bi aayatillahi kullaykhum alqasiroon.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 وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مقويات يميني سبحانه وتعالى عن Ma yushrakoon, wa nufiq fa al-aur fa saqam fa al-samawat wa man fa al-ard illa man sha allah. Thum manufiq وأشرقت الأرض بنور ربها 000 الكتاب 000 000 000 000 000 000 000 لا 000 000 000 000 ما عملت وهو اعلم بما يسعون وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل من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 خازنتها وقال لهم خازنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة